التجويد هو إجادة قراءة القرآن وجمال الأداء والبيان وتحسين الصوت باللسان وإعطاء الحروف حقها من الإيضاح بإخراجها من مخارجها المعروفة وتحاشي اللحن واتباع القراءات الموقوفة والحذر من تغيير اللفظ المألوف أو الإخلال بنظم الكلام الشريف فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه تدبر كتاب الله ينفعك وعظه فإن كتاب الله أبلغ واعظي وبالعين ثم القلب لاحظه واعتبر معانيه فهو الهدى للملاحضي وأنت إذا أتقنت حفظ حروفه فكن لحدود الله أقوى محافظي وجمال الصوت وتزينه وتغنّ فيه وتحسينه وسكون وقت تلاوته وتأنّ عند قراءته وجمال الصوت وتزين مستمعين الكرام تستمعون الآن إلى برنامج الملخص المفيد في أحكام التجويد إن فيه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها المستمعون الكرام نشرع بعون الله تعالى في الحلقه الثانيه من سلسله كتاب الوجيز في احكام تجويد كتاب الله العزيز ونبدا مستعينين بالله تعالى وقد ذكرنا في حلقة البارحة تعريف علم التجويد وثمره تعلمه وحكم تعلمه وذكرنا تعريف اللحن في القرآن الكريم اللحن الذي يكون خفيا وجليا وبينا مراتب التلاوة واليوم إن شاء الله تعالى نبين حالات الاستعاذة مع البسملة فنقول وبالله تعالى التوفيق حكم البسملة البسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم وحكمها في بداية السور واجبة لجميع القراء عدا سورة التوبة التي هي براءة أي يجب على القارئ ابتداء السورة بالبسملة وذلك في السور كلها عدا سورة التوبة وذلك لكونها نزلت بالسيف والعذاب ولا يتفق ذلك مع الرحمة والقارئ مخير فيما لو بدأ القراءة من أجزاء السورة بين البسملة وعدمها ولكن ينبغي أن يتنبه القارئ فيما إذا أراد وصل البسملة بأول آية من وسط أي سورة ألا يكون المعنى لا يليق بالله عز وجل فعندها لا يستحب وصلها بالبسملة دفعا للإهام. فلا بد من القطع على سبيل المثال إذا أراد القارئ أن يبتدئ القراءة من قوله تعالى الشيطان يعيدكم الفقر فلا يليق أن يوصل البسمله ببداية هذه الآية فيقرأ قوله تعالى هكذا بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعيدكم الفقر فهذا لا يليق بهذه الآية لأن المعنى يصبح غير ما هو المراد منه أيها الأحبة في الله للاستعاذة مع البسملة أربع حالات الحالة الأولى هي قطع الكل ومعنى قطع الكل أن يقول القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقف ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقف ثم يقول الحمد لله رب العالمين مع تسكين أواخر الكلمات أي بدون تحريك أواخر الكلمات لأن العرب لا تقف على متحرك الحالة الثانية وصل البسمله ببداية السورة وهو أن يقول القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقف ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بنفس واحد بلا انقطاع أي بلا انقطاع بين بسم الله الرحمن الرحيم وأول سورة الفاتحة وهي الحمد لله رب العالمين مع الانتباه لتحريك ميم الرحيم فلا يقرأ بهذه الطريقة الخاطئة فيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فهذا من الخطأ فلابد من تحريك ميم كلمة الرحيم فيقرأ بهذه الطريقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أما الحالة الثالثة وهي وصل الاستعاذة بالبسمله وهو أن يقول القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بنفس واحد بلا انقطاع مع الانتباه لتحريك ميم الرحيم كما قلنا ويقف فيقول الحمد لله رب العالمين بقي لنا الحالة الرابعة الحالة الرابعة تسمى وصل الكل وهو أن يقول القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فوصلنا هنا الاستعاذة بالبسملة بأول السورة فوصلنا هذه الثلاث مع بعضها البعض بنفس واحد بلا انقطاع مع خفض الحرفين أي كسرهما وهما الحرفين الأخيرين من كلمتين الرجيم والرحيم فهذه هي الحالة الرابعة والأخيرة في حالات الاستعاذة مع البسمله وكلها جائزة عند جميع القراء فالحالة الرابعة هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلنا الاستعاذة بالبسملة بأول السورة وتسمى وصل الكل هذه هي الحالة الرابعة والأخيرة في حالات الاستعاذة مع البسملة والآن نشرع في أحكام البسملة بين السورتين فكما تعلمون أيها الأحبة الكرام فإن البسملة تأتي وتفصل بين السورة التي قبلها والسورة التي بعدها فللبسمله بين السورتين أربع حالات ثلاث منها جائزة وواحدة غير جائزة وكما يأتي معنا الآن سنذكر الحالات الجائزة أولا قطع الكل وهو أن يقول القارئ عند انتقاله مثلا من آخر سورة الماعون إلى أول سورة الكوثر ويمنعون الماعون ويقف فيقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقف فيقول إنا أعطيناك الكوثر مع تسكين الحروف الأخيرة من الكلمات لما ذكرناه من أن العرب لا تقف على متحرك ثانيه وصل الكل وهو أن يقول القارئ كما في المثال السابق ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر بنفس واحد بالانقطاع مع الانتباه لتحريك اواخر كلمتي الماعون والرحيم ثالثا قطع السوره الأولى عن البسمله مع وصل البسمله بالسوره الثانيه وهو أن يقول القارئ كما في المثال السابق ويمنعون الماعون ويقف فيقول بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر بنفس واحد بلا انقطاع أي بلا انقطاع بين البسمله وأول السورة الثانية رابعا وصل البسمله بنهاية السورة والوقوف عليها وهي الحالة غير الجائزة مثل أن يقول القارئ في المثال السابق ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم ويقف فيقول إنا أعطيناك الكوثر فهذا الوجه غير جائز لأنه يوهم السامع أن البسمله من السورة السابقة والبسمله إنما هي لأوائل السور لا لأواخرها فعلى هذا لا تكون جائزه. فلا بد وأن توصل البسمله بأول السورة التي تليها لا بالسورة التي قبلها ويوقف عليها فإذا وصلت بالسورة التي قبلها ووقف عليها تكون هذه الحالة غير جائزة لأن السامع يظن أن البسمله تتبع السورة التي قبلها وهذا غير المراد وغير المقصود أوجه القراءة بين سورتي الانفال والتوبة الأوجه الجائزة بين آخر الأنفال أو ما سبقها من السور وأول سورة براءة ثلاثة أوجه ألف قطع آخر الأنفال عن التوبة هكذا إن الله بكل شيء عليم يتنفس؟ ثم يقرأ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ويستمر بالقراءة ب وصل آخر الانفال مع التوبة هكذا إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم مع مراعاة حكم الإقلاب بين كلمتي عليم وبراءة جيم السكت على حرف الميم من آخر كلمة من سورة الأنفال سكتة لطيفة دون تنفس فيقرأ إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين اللهم انفعنا بما قرأنا وبما سمعنا وبما علمنا وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وإلى لقاء جديد من سلسلة الوجيز في أحكام تجويد كتاب الله العزيز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته